أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم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 فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدِيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِلِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ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 maa asab min musibatin fi al-arli wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an-nabraaha inna thalika ala Allah yasir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 وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ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 ثمّ قفّين على آثارهم برسولنا وقفّين بعيسى بن مريم واتيناه الإنجيل واتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رفتا ورحمة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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ياتكم كفلاين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويرفع لكم والله غفور رحيم